Book 2 Ti. 10 10 I går. I dag. I morgen. Ams. Aljøm. Gadan. Ams. Aljøm. I går var det lørdag. أمس كان السبت أمس كان السبت igår var jag أمس كنت في السينما أمس كنت في السينما filmen var كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا idag er søndag. Al-yawm al-ahad. al hual ahad I dag arbejder vi ikke. Al-yawm ana la a'mal. Al-yawm la a'mal. Jeg bliver hjemme. Sa'abqa fi al-bayt. fi i morgen غدا الاثنين. غدا الاثنين. غدن سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Jeg أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. ويم ارته؟ من هذا؟ من هذا؟ تي هه بيتر. هذا بيتر. هذا بيتر. بيتر ار ستوديرنده. بيتر طالب. بيتر طالب. ويم ار من هذه؟ من هذه؟ دي ار مارتا. هذه مارتا. هذه مارتا. مارتا er sekretær. مارتا سيكريتير. مارتا سيكريتير. بيتر و مارتا er venner. بيتر و مارتا أصدقاء بيتر ومارتا أصدقاء بيتر ار مارتاس فين بيتر صديق مارتا بيتر صديق مارتا مارتا ار بيترس فينينه مارتا صديقة بيتر مارتا صديقة بيتر